ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م للعلوم ل الاسلاميه ر وجعل الظلمات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 وما ت أ ت ي ه م من آ ي ا ت من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم, بالحق لما جاءهم فسوف ي أ ت ي ه م انباء ما كانوا به يستهزئون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 قل سيروا في ا ل أ ر ض ثم انظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين قل لمن ما في السماوات و ا ل أ ر ض قل لله كتب على نفسه ا ل ر ح م ة ليجمعنكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه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 تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م الذين خسرو انفسهم أ فهم لا يؤمنون ومن أ ظ ل م و ا ممن كذب به ي ومن أ ظ ل م و ا ممن افترى على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه إ ن ه لا يفلح ل ا ا ظ م و ن و ي و م ن ح ش ر ه م م ج ي ع ا ثم ن ق و ل ل ل ذ ي ن أ ش ر و ا أين شركاؤكم ا ل ذ ي ن كنتم ت ز ع م و ن م ا ل م إ ل ا أن ق ا ل و ا و الله ر ب ن ا ما ك ن ا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على قلوبهم ا ك ن ة أ ن يفقهوا هو في آ ذ ا ن ه م و ق ر ى و إ ن يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها حتى إ ذ ا جاء يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا, إن هذا إلا إن س حتى ر مبين ح إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إ ن هذا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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى حتى إ ل ا جاءتهم ا ل س ا ع ة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وغم وهم يحملون أ و ز ا ر ه م على ظهورهم أ ل ا ساء و م و س و ح ه النابلسي ا د ي إلا ل ع و وللدار الآخرة للعلوم الاسلاميه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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أ ت ا ه م نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين وان كان كبرى عليك إ ع ر ا ض ه م فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء, أو سلما في السماء فتاتيهم ب آ ي ه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن تجيب الذين ي س موسوعه ع ا ل م و ت ى ي ب ث م النابلسي ل ه للعلوم الاسلاميه و ل نزل ع آ اسماء ن إن ربه قل ل ل ه الله د ر ع ى أن ن ي ز آية ولكن ك أ ث ر م ل ا ي ع ل ح و ن ى وما من دابه في الارض ولا, ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون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 ف ل و ل س و ع ه ا ل ن ا ب ل س ت للعلوم الاسلاميه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 إ ن أ ت ب ع و الا إ ما يوحى إ ل ي قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير افلا تتفكرون وانذر بالذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم, من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 فاتح الغيب لا ل ي ع م ه ه ا إلا و و ي ع ل م م ا في ا ل ب ر و ا ل ب ح ر وما ت س ق ورقة ط من إ ل ا ي ع ل م ه ا و ل ل ا حبة في ظ م ا ت ا ل أ ر ض و ل ا رطب ب ولا ا ي س إ ل ا ف ي ك ت ا ب م ب ي ن وهو ا ل ل ي ا ل ح ا ن ى ل موسوعه النابلسي ر ثم ي ع ث ك م فيه ل ل ع ك ينبئكم بما كنتم م ثم بما م ت ع ل و ن وهو ا ل ق ا ه ر فوق ع ب ا د ه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إ ذ ا جاء أ ح د ك م الموت توفتوا رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق الا له الحكم و و ا س ر ع ا ل ح ا س ب ي ن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه الليل م و س و ن ه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم ن ن ن الاسلاميه ش ك ر ي ن ل كرب ثم أ ن ت م تشركون قل هو القادر على أ ن يبقى عليكم عذاب من فوقكم أ و من تحت أ ر ج ل ك م أ و يلبسكم شيع ويذيق بعضكم بسدى أ بعض انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت لعلهم يفقهون و ك ذ ب به قوم قومك وهو الحق قل لست ع ل ي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 حتى يخوضوا في حديث غيره و إ م ا ينسينك الشيطان فلا, فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسم نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أ و ل ئ ك الذين ارسلوا بما كسبوا لغم لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل اندعوا ا من دون الله ما لا ينفع ولا يضرنا ونرد على, ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي, كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب ي د شركه إلى قل إن هدى الله هو الهدى ت ن ا شركه دعويه الله ا د و غير ن لنسلم ا ل ر ب ح ي ع ذات مضمون أ اجتماعي و ه و الذي إليه ت ح ش ر و ن و ه و ا ل ذ ي خلق ا ل والأرض س م ا ا و ت ب ا ل ح ق و ي و و م ي ق ل كن ل ع ل و قوله ا ل ح ق و ل ا ل م ل ك ي و الصور م ينفخ في الصور عالم م و ا ل ش ه ا وهو ا ل ح ك ي م ا ل خ ب ي ر و ق الاسلاميه ر اسماء ا آ ل ه إني أ ر الحسنى ك وقومك في ا وكذلك ن ر ي إ ب راهيم ملكوت ا ل س ن و ا ت و ا ل أ ر ض وليكون وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما أ ف ل قال لا أ ح ب ا ل آ ف ل ي ن فلما موسوعه ا ا رأى ا ل ه ذ ا ر ب ي ف ل م ا س ي للعلوم ا لا ك ن ن ن ا ل ق و م ا ل ا ل ي ن ف ل م ا رأى ا ل ش م س باجغة قال ه ذ ا ربي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 أ ت ح ج ه قومه قال أ ت ح ا ج و ن ي في الله وقد هدا ولا خاف ما تشركون به إ ل ا أ ن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما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 الذين آ موسوعه ن ا ولم ل ي ب ا إ ا ل ن ا ب ل أ و ل ئ ك ل ه م ا ل أ م ن و ه م م ه ت د و ن وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاه ان ربك حكيم عليم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 و إ س موسوعه ا ع ي ل ا ل ي ع ي و ن النابلسي ا ل للعلوم ا ن آ ا و ذ ر ي ا ت ه م و إ خ و ا ن ه م و ا ء الله ا ل ح س ن م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 تقولون على الهدى ل غير ا ش و ك ن ت م ع ن آ ي ا ت ه ت ت س ك ب ر و ن ولقد ج ئ ت م و ن ا فرادا ك م ا خ ل ق ن ا ك م مرة أول و ت ر ك ت م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 موسوعه النابلسي ل ح و ا ن و خ ر ج ا للعلوم ح ي من ا م خ ر ج الاسلاميه م من ي ت ل ح ي ك م م و ن فالق الإصباح و ج ع ل ا ل ل ل ي س ك ن ا والشمس والقمر ب ا ا ن ذ ل ك ت ق د ي ر ا ل ع ز ز ي ا ل ع ل ي م و ه و ا ل ذ ي ج ع ل لكم ا ل ن ج و م ل ت ه ت د و ا بها في ظ ل م ا ت ا ل ب ر و ا ل ب ح ر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 فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خ ض ر ا نخرج منه حبا م ت ر ا ك ب ا ومن النخل من طعياق و ن د ا ن ي ة وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إ ل ى ثمره إ ذ ا أ ث م ر و ي ن ع ه إ ن في ذلكم ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم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 بديع ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ع ه ا ل ولد ولم ت ك ن له ص ا ح ب و خ ل ق كل ش ي ء وهو ب ك ل شيء ع ل ي م ذلكم ا ل ل ل ه ربكم ا إ ل ه إ ل ا هو خالق كل ش ي ء ف ا ع ب د و ه ذلكم ا ل ل ه ر ب ك م ل ا إ ل ه إ ل ا ه و خ ا ل ق كل شيء ف ا ع ب د و وهو ه ع ل ى كل شيء وكيل ل شيء ا ت د ر ك ه الأبصار و ه و ي و ر ك ا ل أ ب ص ا ر وهو ا ل ل ط ي ف ا ل خ ب ي ر قد ج ا ء ك م ب ص ا ئ ر من ر ب ك ه الهدى ص ر ف ف ل ن س ه ومن ع م ي ف ع ل ه ا وما أنا ع ل ي ك م ب ح ف ي و ك ذات ل ك نصرف ل آ ي ا والإقوى ليقولوا ق ولنبينه درست م ي ع ل م و ن ا ت ب ع م ا أ و ع ي إليك من ربك من لا إلا ه و و أ س و ع ن ا ل م ش ر ك ي ن ولو ش ا ء ا ل ل ه ما أشركوا وما أشركوا ج ع ل ك ع ل ي حفيظا ه م و م الاسلاميه أنف ع ي بوكيل ه م و ل ت موسوعه النابلسي غ ي ر ع م فذلك ن ا للعلوم ك أمة م ثم إ ل ا س ل ا م مرجعهم ف ي ن ب ئ ه م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 وأبصارهم ولو أ ب ص ا كما ر ه م م م ي ؤ ن اننا به أول و مرة ر ه م في ي ط غ ا ه يعمهون م ولو ن ن أ نزلنا إ ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحشرنا و ح ش ر ن ا ع ل ي ه م كل ل شيء ق ب ا ما كانوا ليؤمنوا إلا ا أن ي ش ء الله و ل ك أكثرهم ن ه ي ج ل و ن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 فذرهم م و افغير يختارون إليه ولتصغى أ ئ د ة الذين الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا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 وان ت ط أ اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله إ ن يتبعون إ ل ا الظن وان هم إ ل ا يخرصون إن, ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان ك ن ت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 وان اطعتموهم انكم لمشركون أ َ و َ م َ ن ْ كان ََ ميتا ً فاحييناه ََُْ وجعلنا ََََْ له َُ نورا يمشي ِ فيه في ِ ا ل ن َّ ا ز ِ كمن, كمن ََْ مثله ََُُ في ِ الظلمات ُِ ليس ََْ بخارج ٍَِِ منها َِْ كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل ق ر ي ة أ ك ا ب ر مجرميها ليمكروا فيها وما, وما يمكرون إ ل ا بانفسهم وما يشعرون و إ ذ ا جاءتهم ا ي ا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أ و ت ي رسل و الله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 ذلك أ ن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أ ل و غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عم يعملون وربك الغني ذو ا ل ر ح م ة وربك موسوعه النابلسي يشأ ي ذ ت للعلوم ف من م الاسلاميه ي ء أ ن ش من ذ ر اسماء آخرين ن إ م ت و ع د الله الحسنى ي شركه الهدى ع ن ت ك م إني ع ا م ل ف س و ف تعلمون من تكون من ل ه عاقبة ا ل د ا ر إنه لا ي ف ل ح ا ل ظ ا ل م و ن و ا ج لله م م ا ذرأ أ من ا ل ع ا ي وجعلوا لله مما ذ ر أ من الحرث و ا ل أ ن ع ا م نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا و ه ا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله و ما كان لله فهو يصل إ ل ى شركائهم سائلا ك ذ ل ك زين لكثير من المشركين قتل أ و ل ا د ه م شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا, وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أ ن ع ا م و ح ر ف حجر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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أ ن ش ا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أ ك ل ه والزيتون والرمان متشابه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 من ا ل ظ أ ن اثنين ومن المعز اثنين قل آ ذ ك ر ي ن حرم ام ا ل أ ن ث ي ي ن اما ا ج ت م ل ت ع ل ي أ ر ح ا م ا ل أ ن ث ي ي ن نبئوني بعلم إ ن كنتم صادقين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 إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و دما مسحوحا او لحم خنزير ف إ ن ه رجز أ و فسقا اهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى ا ل ذ ي ن ه ا د و ا ح ر م ن ا ك ل ذي ه ف ر و م ن البقر و ا ل غ ن م ح ر م ن ا ع ل ي ه م م ش ح و ه م ا إلا م ا ح م ل ه و ن ا أو الحوايا أو م ا اختلط ب ع ظ م ذلك ج ز ي ن ا ه ببغيها م لصادقون فإن كذبوك فقل كذبوك ك ب ر موسوعه ذ ا يرد ب أ س ه عن ا ل ق و م ا ل م م ج ر ي ن س ي ق و ل ا ل ذ ي ن أ ش ر ك و ا لو ش ا ء الله م ا أشركنا و ل ا آباؤنا ولا ح ر م ن ا من شيء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 ف َ و س و ع ه ا َ ل ََ ه َ ا ك ُ م م ْْ أ َ ج َ ع ِ ي ن َ ق ُ للعلوم ُْ ا ل ََ يَشْهَدُونَ أَنَّ ّ ذ ِ ي ن ا ل ل ََََّ ه ح ر ا م ي ه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 ش موسوعه النابلسي د ي إ ح س ن ا ً ا ت للعلوم و أ ا د ك م من إ ا ق نرزقكم نحن ا ل ا تقربوا ا ل ف و ا ح ش م ا ي ه ر م ن ه اسماء بطن و الله ت ت ق ا ن ف س التي ا ل ل حرم إ ل الحسنى ب ا ا ل ك م وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي أ ح س ن حتى يبلغ ش د ه و أ و ف و ا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا وسعا ه و إ ذ ا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا ق ر ب ا وبعهد الله أ و ف و ا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 ف ان ت ب ع و واتقوا ه تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان إ ن ن ك و إ كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو اننا انزل ا ا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 يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا ا ي م ا ن و لم تكن آ م ن ت من قبل, قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذين ف ر ق و ا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء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 قل إ ن ن ي هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم ح ن ي ف ا وما كان من المشركين قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي م ا ت ي ل ل ه رب النابلسي ل ي ا للعلوم الاسلاميه ن قل ل اسماء الله الحسنى ثم إ ل ى ربكم نرجعكم فينبئكم بما, بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف ا ل أ ر ض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ي ب ل و ك م ف ي م ا آتاكم إ ن ر ب ك س ر ي ع ا ل ع ق ا ب و إ ن ه ل غ ف و ر ر ح ي م